أبو حيان الأندلسي ولد أسير الدين أبو حيان بمدخ شرش وهي مدينة من حواضر غرناطة في القرن الرابع عشر لكنه لم يقطن كثيرا في بلدته التي ولد فيها ولا في موطنه الأصلي وهو الأندلس بل تركها وأخذ يهاجر ويتجول في البلاد شرقا وغربا إلى أن استقر به المقام بالقاهرة وكانت مصر يوم دخلها تحت ظل المماليك الذين استطاعوا أن يصدوا هجمات المغول عن مصر والشام وزخرت مصر في عهد المماليك البحرية بالمدارس كما شهدت مصر في هذا العهد حركة عظيمة في التأليف تولى أبو حيان تدريس التفسير بالمدرسة المنصورية والإقراء في جامع الأقمر وكان عظيم التقدير للطلبة الأذكياء وكان يقبل عليهم ويعظمهم وينوه بقدرهم وقد ترك أبو حيان مصنفات كثيرة في التفسير والنحو واللغة والقراءات واللغات الأخرى مثل الفارسية والتركية والحبشية. وكان لا يقف عند الأخذ من مصدر بعينه يستقي منه مادة كتابه بل يعتمد على مصادر تزيد على مئة وخمسة. وثلاثين كتابا وبلغت جملة الأعلام التي نقل عنها ما يربو على مئتين من أعلام النحو واللغة وعلوم الدين